وكيف تكفون و أ ن ت م تتلى عليكم آ ي ا ت الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إ ل ى صراط مستقيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته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 و َ ل ْ ت َ ك ُ منكم ْ م ُِْْ ه ُ م َ ه يدعون ََُْ إ الى َ الخير َِْْ و َ ي َ أ ْ م ُ ر ُ و ن َ بالمعروف َُِِْْ وينهون ََََْْ عن َِ المنكر َُِْْ و َُ و ل ئ ك َ هم ُُ المفلحون َُُِْْ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 ودت و ج و ه ه م أ ك ف ر ك ه دعويه غير ربحيه ذات ب بما ك ن م ت ك ف و ن و أ م ا الذين بيضت و ج و ه ه م ففي رحمة ا ل ل ه وفي ر ح م ة ا ل ل ه هم ه ف ي ا خ ا ل د و ن تلك آ ي ا ت الله نتلوها عليك ب ا ل ح ق وما الله ي ر ي د ظ للعلوم م ل ا م ي ن ل ل ه ا في ا ل س م ا و و ا ت م ا ف ي الأرض ا وإلى ل ل ه ترجع المن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 عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من من من وضربت عليهم ا ل ل ذ ة أ ي ن م ا ث ق ف ء الله ا ل وحبل من ا ل ن ا س وباءوا بغضب م ن الله عليهم ل وضربت ى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 من أ ه 私 الكتاب く م た人々の手を借りてくれた人々の手を借りてくれ ل 人々の手を借りてくれた人々の手を借りてく م た人々の手を借りてくれた人々の手を借りててて وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات و أ و ل ئ ك من الصالحين وما يفعلوا من خير فليكفروه والله عليم بالمتقين